حب الصحابة كلهم لمذهب وما ودت القرب بها اتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم افضل واقول في القران ما جاءت به اياته فهو الكريم المنزل واقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا اتاول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها على نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قُبحَ لِّمَن نَّبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتُدْعِيَ يَقُولُ قَال الْأَخْطَأُ وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقَّ رَبِّهِمْ وَإِلَى السَّمَاءِ غَيْرِ كَيْفٍ يَنزِلُونَ وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن من هريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخلوا ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسألوا هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم احمد ينقلوا فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدات فما عليك معول